جميع العباد واختص أ ه ل طاعته من هدايت الى سبيل الرشاد ووثقهم بلطفه لصالح اعمال ل ففازوا ب ب ل و غ المراد احمد حمد ر ف ن بعظيم النعم والارفاد واعوذ به من وبيل الطرد والابعاد واشهد ان صلى الله تعالى عليه وعلى اله الاكرمين ا ل ا ش و ا ه و ض ر ض اللهم عن صحابته الغر ا ل م ي م ي ن وعلى من ص ا ر على ض ر ب ه وقتفى اثرهم الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ت م و ت بدعة. وكل ب د ع ة ضلاله ايها المسلمون عباد الله حي الله هذه الوجوه وزكى هذه الانفس وشرح هذه الصدور والله اسال ان يديم علينا ستره وتوفيقه انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله الطريق الى الله وسافضي مع هذا الموضوع الجليل في محورين الاول ايها السالم اعلم وثانيا ايها السالم تزود ف ا ع ر ن القلب والسم فان الموضوع من الاهميه بمكان ايها السالم اعلم ان الطريق الى الله طريق صعب وعلى مراحل من هذا الطريق ثم اعداء واعداء هنا الدنيا بكل مافيها بزينتها بزخرفها بمتاعها بمالها بنسائها وهنا النفس وهنا شياطين الجن وهنا شياطين الانس وهنا الهوى طريق كله اعداء ف ل ن ضوء جميعا تحت لواء واحد الا وهو ان يبعدوني ويبعدوه وعن جاده الطريق يمنعوني ويمنعوه وفي الدركات يلقوني ويلقوه ورحم الله من قال اني ب د ل ي د باربع ما ص ل ط و ا ع ل ي و ت ي و ه ل ا ك نفسي وابليس والدنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي فطبيعه الطريق الى الله انه طريق صاحب ق و ي وعلى مراحل من هذا الطريق ثم اعداء واعداء واعداء انه الطريق الذي لاح فيه ن و ر والقي في النار ابراهيم والقي في النار ابراهيم وابجع بل ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعظم الله وحده ولا يشرك به شيئا ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل م ك ة في جوار كافر ليطوف بين الناس بين الجموع ليقول من يحملني من يؤويني حتى ا ب ل غ ر س ا ل ة ربي واذا به بعد هذا العناء يخرج من بلده مطرودا مهاجرا الى الله في ر ح ل ة ما بعدها ر ح ل ة لينظر لبلده ويقول لها والله انك لاحب البلاد الى الله واحبها الي ولولا ان اهلك قد اخرجوني منك ما خرج و ي ن ض ي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آ خ ر لحظه في حياته يعلم يربي ك ا يكافح يدعو هذا هو الطريق إ ل ى الله وهذه هي ا ل طبيعه الطريق إ ل ى الله أ ي ه ا الثالث اعلم هذه ا ل ط ر ي ق ة إ ن الطريق ة إ ل ى الله ليس بطريق ممهل وليس بطريق مذلل وليس بطريق سهل بل انه طريق صعب انه طريق طويل انه طريق شاهد انه طريق يحتاج الى افداد الى رجال الى من له قلب الى من له فتن الى من له ه م ة الى من له علو في هذه ا ل ه م ة لكي يسير الى الله جل في علاه ث ا ن ي ة اذا علمت هذه ا ل ط ب ي ع ة اذا تعرفت على هذه ا ل ط ب ي ع ة ايها السالم تزوج تزوج لهذه ا ل ط ب ي ع ة واحمل من الزاد ما يناسب هذا الطريق احمل من الزاد ما يناسب بعد الصفر و م ش ق ة الصفر فتزوج واول الزاد واكمل الزاد واجل الزاد أ ن يكون لك قلب فهل لك قلب أ ي ه ا الزاد هل لك قلب قلب يعني اذن ايمن واذن ايسر بطن ايمن وبطن ايسر شرايين ا و ر د ة ت أ خ ذ الدم من الجسم ثم تعيده اليه ث ا ن ي ة الجواب لا بل قلب به ح ي ا ة قلب به ايمان قلب به توحيد قلب به يقين قلب به رضا قلب به تسليم لرب العالمين قلب به ث ق ة قلب به توكل قلب يرى النور من ا ل ظ ل ا م يرى الطه من الخلل يرى الايمان من ا ل ك ف قلب يسمع عن الله قلبي. قال الحسن ا ل ر ص ر ل ي ر ح م الله ابحث عن قلبك في ثلاث مواطن عند سماع ا ل ق ر آ ن اين قلبك وعند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وفي الذكر وفي ا ل خ ل و ة اين قلبك هل لك قلب اين قلبك وانت تسمع الله جل في علاه يخاطبك يخاطبك عن حقيقه امره وعن ملكه وتقديره وعن عظمته وعن قوته وعن صنيع ندعته وعن ب ر ي ع صنعته اين قلبك وربك يقول لك افرايتم م د تمنون أ ا ن ت م تخلقونه ام نحن الخالقون نحن غدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون هل وقف قلبه امام ه ذ ا المشهد امام هذه البذره من الذي انبتها من الذي يرعيها من الذي يتعهدها ا ف ر أ ي ت م ما ت ح ر ث و ن ا أ ن ت م تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ح ض ا م ه فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشرون يا صاحب الظما هل ن ض ر ن ا الى الماء يوما قبل ان ترفعه الى فيه من الذي خلق ومن الذي ب ا ر من الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا دجاجه اله م الله افرق ا ل م ا ء الذي تشربون أ أ ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه م ج ا ج ه فلولا تشكرون أ ف ر ا ي ت م النار التي تورون نحن جعلناها تذكرا ومتاع لا يمكنه وين ماذا بعد هذه الايات ماذا بعد أ ن سمعتها هل س ج د هل ا س ت س ل م هل اقر ب ا ل و ح د ا ن ي ة هل ابتلع حبا وشوخا فبخالقه جل كيعلا هل سبح بسماوات العظيم اين قلبك اين قلبك وربك ي س أ ل ك هذا السؤال آه الله خير ي م ا يشركون هل اجابك ب ب ا ا ل ر يقول ي رب العالمين الله خير اما أم يشركون امن أم خلق السماوات والارض و ا ن ه صنع من خلق من ايده مع الله عجبت للارض ض ع ط الخير اهليها من ذا الذي يجبرها على اخراج ما فيها عجبت للسماء من ذا الذي يرفعها ومن السقوط يحميها عجبت للجبال الشم ا ل ر ا س ي ا من الذي ثبتها ومن في الارض يرسيها اله مع الله اين قلبك اين قلبك? في الذكر وانت تذكر الله وانت توحد الله وانت تسبح الله اين قلبك في الخلوه وانت وحيد لا انيس ولا إ ن وجدت قلبك فاحمد الله و إ ن لم تجد قلبك فاعلم أ ن ه لا قلب لك ف ا س أ ل الله أ ن يرزقك قلبك اول الزاد و أ ك م ل الزاد واجل أ الزاد أ ن يكون لك هذا القلب واعلم أ ن ك ل م تستفيد بشيء لا من آ ي ة ولا من ح د ي ث لا من ب ش ا ر ة ولا من ن ذ ا ر ة إ ل ا إ ذ ا كان لك هذا القلب قال جل في علاه افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قال جل في علاه ذلك لمن كان لهم سمع وهو وقال ه شهيد. و و النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم من حديث ا ب و هريره ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واشار باصابعه الى صدره قال جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله وقلبه اول س ؤ ثانيا ايها السائل ا ن ز م الادب ودخلق بالادب فان لله طرائقا بعدم الانفاس واقصر هذه الطرق وانجع هذه الطرق واقصر هذه الطرق انه طريق الذل والانكسار و ه م من خلال للأدل. قال ج ا ن في علاه يا ايها الذين امنوا قولوا ن ف س ك م و ا ه ر ي ك م نار نار و ق و ل ا ا ن ف س و ا ر ا وقولوا ا ن ف س ك الحجار ة علينا ملائكه غلاظه شدا قال ابن عباس رضي الله عنهما ا ت ب و ه م وعلموهم ا ت ب و ه م وعلموهم فالادب ان ترديت به نفع وان تطمعت به صفع وان ت ع ط ر ت به نجع ومن ا ت س ب ادبه فقد ا ت س ب نسبه و ق ي م ة النساء ما يلبسونه و ق ي م ة الرجال ما يحسنونه فزك نفسك بالادب كما تزكي ا ن ا ر من حطب ورحم الله بن القيم اذ قال رحمه الله و د ب ا ل م ر عنوان ه ادبه ن ي ا والاخرة وقلة د عنوان شقاوته وبواره في الدنيا و ا ل ا خ ر ة فما استجلب خيري الدنيا و ا ل ا خ ر ة بمثل الادب وما استجلب حرمانهما بمثل ق ل ة الادب ف ب ا ل أ د ب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل وبالعمل يقام ا ل ح ك م ة و ب ا ق ا م ة ا ل ح ك م ة يزهد في الدنيا و ي ر ف ب في الاخره وبالزهد في الدنيا و ب ا ل ر غ ب في الاخره تنال الرتبه عند الله جل في علاه ومن صاحب الملوك ولا ومن ل ا هذب. وعيح. صاحب الملوك ب ق ل ة الادب قاله ق ل ة ادبه الى ا ل م و ت ولا بد فكيف بملك الملوك ج ن في علاه فالزم الادب مع الله فما اساء احد من الادب على المصاف الا رد الى الباب وما اساء احد م ن ا ل ا د ب لكن ل ا س ة ا ل ث و ا ب فما يكون ل ق ن ي ا ل ا د ب و ن ي د خ ل على ا ل م ولن يجلس ادم و ن يجلس من ادم ولن ي ج ل ز م ا ل ادم ولن يجلس م ادم ولن يجلس من ادم ولن يجلس من ادم ولن ج ل س م ادم ا ل ن ي ج ل من ادم ولن ي ج ل ا من ادم ولن يجلس من ادم ولن ي ج ل ن ت د م وان تنتفي للنهي بان تحل الحلال وان تحرم الحرام والزم الادب مع حبيبه ومصطفاه اياك ان تقدم قولا على قوله صلى الله عليه وسلم ولا امر على امره صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوته على صوته صلى الله عليه وسلم وقرق ن ص و ر ه ا ل ف ا ر ا ه السلته ك ل ن ر ا ا ن ز م غ ر س ه لياكل كلام في م ك ا ن ق انا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ل ي ك ن ق و ل ه هو قال الله وقال رسول ل ي ك ن فعل قال الله وقال رسول انزل م ا ا د ب م ع النبي صلى الله عليه وسلم والزم ا ل أ د ب مع الناس و ا ب الكبير وارحب الصغير ليكن حاله كهذا الذي سار بين الناس فلما ر أ ى ا ل ك ب ي ر قال هذا افضل مني كبر عمره وصلح عمله فهو افضل مني ونظر الى الصغير فقال هذا افضل مني قصر عمره وقل ا خطر له فقال هذا مثل بي يرجو ما ارجو ويتمنى ما اتمنى اسال الله ان يوفقه ويوفقني فالزم الادب مع الله الزم الادب مع حبيبك ومصطفاه والزم الادب مع الناس كافكا ايها الثالثه ثالثا واحب الهم ودع العوام ليكون واياك أ ن يشغلك عن هذا الهم شاغل لا مال ولا أ ه ل ولا منصب ولا ز و ج ة اياك أ ن ي أ خ ذ ك عن هذا الهم شيء ليكن شعارك ليكن ليلتك ج ن ة عرضها ع ر ض السماء و ا ل أ ر ض فيها ل ن ب ي محمد املا قلبك بهذا الهم اجعل سعيك لهذا الهم اجعله شعارا لك في كل وقت وحيد ايها ا ل م ش ه و ل ايها المتبطل ايها السائل ايها الدابه اوتعلم هذه ا ل ج ن ة اوتعلم ما فيها اوتعلم نعيمها اوتعلم قصورها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ت ي ا ص ح ح ي ن من حديث ل ن قداد م ن ا س و د اسمع لموضع صوت احدكم في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيه موضع الصوت فما بالك بالقصور فما بالك بالحور فما بالك بصحبه الرسول فما بالك بالنظر الى ربنا الغفور قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اقل رجل اقل رجل يدخل ا ل ج ن ة كما عند الامام المسلم ان ل موسى عليه السلام س أ ل ربه رب ما اذن اهل ا ل ج ن ة في منزله قال اي م ل ك رجل يجيج وقد نزل الناس منازله واخذوا اخذاتهم فيقال له ادخل ا ل ج ن ة فيقول رب كيف وقد نزل الناس من ن ز ل ه واخذوا ا خ ذ ت ه م فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا او سمعتم, هذه الكلمة؟ أو سمعتم هذا العطاء اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا قال رب رضيت فيقال له لك ذلك ومثله ومثله فيقول في الخامسه رب رضيت فيقال له لك ذلك و ع ش ر ة ا م ث ا ل ولك ما اشتكت نفسك و ل ز ت ع ي ن ه قال موسى ر ب فاعلاكم اذا كان اجعل ر ضرست كرامتهم ترعيه يخطر د ت وختمت عليها اذن فلم ترعي ولم تسمع أذن ولم بيديه. طلب بشر. على اجعل همك هذه الجنه يمضي على امر في سبيل شقه او بيت او تعلم ما بيتك ي البيت من حديث لموسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن في ا ل ج ن ة لبيت من لؤلؤه مجوفة. مجوفه وان لهم فيها اهلون يا مضيعت عمره مع زوجه لا ت ع ط ي حقك كم من الليالي قد احزنت قلبه يقول النبي وان له فيها اهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا من, بعض من اليسر ليكن هفهم هذه المرجات قال عنها سيد البريان ان م اهل ا ن الغرف منهم ان ه يا ا ل لا يتراءون من فوقهم كما ت ر ا ؤ و ن الكوكب الدري الغابر اي البعيد او الغارق من المشي او المغرب وذلك لتواضع ما بينهم فقالوا ل ا م ك ن ا ز يكون لدينا مسؤوليه ا ن ه يمكن ا يكون لدينا م س ؤ و ي ه ل ا ه يمكن ان ي ك ل د ن ا مسؤوليه لدينا م س ل ي ه ل ا ل ي ه لدينا م س ل ي ل ي ن ا م و ل ي ه ل د ي ا م س ل ي ه لدينا مسؤوليه ل د ن ا و ل ي ه ا و ل لدينا م و ل ي ه د ي ن ا م س ؤ ل ي ه لدينا مسؤوليه لدينا مسؤوليه ل د ي ن ع م س ؤ و ل ه لدينا مسؤوليه ل د ي ا ء س و ل ي لدينا م ض ؤ و ل ي ه ل ن ا م س ؤ ل ي ه لدينا مسؤوليه ي ن ا مسؤوليه لدينا م س ؤ ب ل ه لدينا ل ي ه ل ن ا ي بهذا الذي ما بقي ل أ ح د قط ولن يبقى ل أ ح د قط يجعل تنشغل بهذا ا ل ط ي ب و أ ن يكون قلبك متعلقا بهذا ا ل ط ي ب قال النبي ا ل أ م ي ن كما عند ابن ماجه من حديث زيد بن س ا د ف قال صلى الله عليه وسلم من كان ت الدنيا همه فرق الله عليه ش م س وجعل حفره بين عينيه ولم يؤتى منها إ ل ا ما ك ذ ب الله له ومن كانت ا ل آ خ ر ة همه جمع الله عليه ج م ل ة وجعل خ ن ا ه بين عينيه واتته الدنيا وهي و ا م ر ه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد اسمع لهذا الحديث وابلغ قلبك بهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب ابن آ د م كما يطلبه الموت فاياك ان ا يتعلق قلبك ب ا ل م ض و ن بما ضمن لك لم, لم تسأل عنه. ق الرزق جهة الجنة العلاة وما الجن والانسائلة خلقت ليعبدوه. ما أريد منهم من ا ل ر وما ا إن إن في في الرزق سياتي الرزق مضمون لكن ليكن ه م ج ن ة عرضها كعرض السماء والارض فيها النبي محمد وليس ث م ت عارض بين العمل والجل والاجتهاد وبذل الاسباب وبين ان تكون ا ل ج ن ة هي همه اعمل وكد ي واقسم ولتكن ا يدك هي يد ا ل ع ل ي ا لكن الذي يملا قلبه الذي يملك تفكيره الذي, الذي, الذي يكون عليه سعيه الذي تقوم وتنام به جل عرضها كعرض السماء والارض في النبي محمد ثم ايها الساده اعلم انك لن تصل الى ما تحب ولن ت م ط ي في الطريق على ما فيه من سعاده الا بهويه الاول هو الصبر. الصبر الصبر على ا ل ا و ا م ر قال الله امر الله قال رسول الله امر رسول الله الصبر على النوال نفى رسول الله حرم الله الصبر على الطاعات الصبر عن المحرمات ا ل ص ب ر فتخدم ارفع ل ا د ر ا ي ة الصف ب فالصبر نصف الايمان قال عنه النبي العدنان كما من حديث الايمان الاشعري عند الامام مسلم الطهور شطر الايمان وسبحان الله ت م ل أ الميزان والحمد لله وسبحان الله ت م ل أ ا او تملا ما بين السماوات والارض و ا ل ص ل ا ة ا ل م و ر والصدقه قران والصبر ضياء والصبر والقران ح ج ة له او عليه كل الناس ي ف ل م س ب ا ئ ع نفسه فمعطقها او ن و ب ق ه ا وعن الامام احمد من حديث ابن عباس قال كنت رضيف, كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام او يا غنيم انا اعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ب ل ا يا رسول الله ل ا تجده اماما واذا س أ ل ت ف ا س أ ل الله واذا استعنت فاستعن بالله قد شجا ا ل ق ل ب بما هو كائن ل فلو أن الناس قد اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء ل م ينفعوك الا بشيء قد اكتبه الله له ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد اكتبه الله عليه واعلم ان النصر مع الصرف وان الفرج مع الكون وان مع العسر يسرا فاصبر وتخلى قصرا ليكن شعارك في هذا الطريق رضينا يا ر ى رضينا يا ر ى رضينا بما امرت رضينا بما انهيت رضينا بما قضيت واخرتي ي والسافر اعلم مع كل ما ذكرت انك ل م تصل الى شيء الا بهذا العنصر الا وهو ان ترفع رايه الافتقار الى الله ان تسير و المفتقر وان يكون حاله هو حال المفتقر وهذا ما سيكون بعد جلسه ا ل ا س ت ر ا ح ة ان ش ا الله ء الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم انك حميد مجيد ايها ا ل س ا د ة واخيرا وانت على هذا الطريق اعلم ان العطاء ع ط ا الله وان الموفق هو الله وان الموفق ويعافي يرفع ويغفر ي ع ل م ويزل اله مع الله جل في علاه المرحوم هو من رحمه الله المسدد هو من سدده الله وما اجمل ما قال ابن القيم عن هذا الذي غوى وضل قال لا تحسبن العدو و تغلب يا الشيطان الذي ان كأن نظن ل هو ت غ ولكن الحافظ ا ع ر ض فلما اعرض الله و ك ل ن ا الى ضعفنا الى فقرنا الى سوء تقديرنا فاذا بنا بهذا الفقر بهذا الضعف بهذا السوء في التقدير في كل واد في كل سبيل اذا بنا لعبه في ايدي الاعداء من ش ا ط ي ن الانس والجن والهوى لذا ايها الحبيب ليكن اعتصافك بالله ليكن د و ك ل ك على الله اطلب منه العون اطلب منه المدد اطلب منه التوفيق اطلب منه ا ل س د ا د اطلب منه ان ي أ خ ذ ب ن ص ي ت ه اطلب منه ان يهون عليك السعاده ليكن حالك في كل وقت وحيد حال الذي اقر بضعفه بذله بفقره حال هذا الذي خ ل ع من حوله ومن طوله وقف على باب ربه يستمد العون منه يستمد القوه منه يستمد التوفيق منه ليكن و حاله كهذا الذي قال يا مليار ما في الضمير ويسمعه المعد ما لكل يا ت و ق ع ي من يرجع الشدائد كلها يا من اليه المشتكى والافزع يا من خزائن ملكه في قولكم امن فان الخير عندك اجمع مالي سوى ف ق ر لبابك حيله فبالافتقار اليك فقري ادفعه إ ل ي ك وسيله ف أ ن و ج د فاي, فأي باب ا ط ر ا قف على الباب بافتقار بذل بانكسار تضرع اذن ت ب ت ل اصرخ ان ي و ف ر ه ان, أن يسديه ان يستره ان ياخذ ب ن ص ي ت ك في هذا الطريق ورحم الله من قال أستجير. يا رب. بك استجير ومن يجير سواك استجير سلواتك. فاجلت يجير ومن اني ضعيف استعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض ا ل قواك اذنبت يا ب ا ل ع ا ل م شدني ما حيلتي في ناده أ و ذاك لو أ ن قلبي شج لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى ك ر يجيب م ي السائلين ويقبل ت و ب ة التائبين ويعفو عن المذنبين يقيل العقلاء ويكشف الكربات قال عنه سيد البريات ان الضال ب حي ستير يستحي من ع م ل ه ان يرفع اليه اكف ا ل ض ر ا ع ة ثم يردهما صفرا ليس فيهما شهج وقال عن نفسه ج ه د في علاه كما في ا ل ص ح ي ح من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انا عند ظن عبدي بي ايها السادس يقول الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ف إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في ملل أ ذكرته في م أ خير منهم و إ ن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن, تقرب ذراع وان اتاني يمشي أ ت ي ت ه هروله فمن أ ك ر م من الله ومن أ ر ح م من الله جل في علاه سر مفتقرا الى الله و أ ن ت على يقين بانك مع الله. الله الله جل في علاه من اعتصم ب ي ن ا ا ه ومن توكل عليه كفاه الله من فوض اليه الامر هداه الله جل في علاه ك ل م ة سبحان سبحان سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجدت اوجه وجباه هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراهم ملك ت د ي ر له الملوك ويواجهون يوم ا ل ق ي ا م ة ف ق ر ه ب غ ن ا ه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق من كافر ا ل ا ه كم من نعمه أ و ل ى وكم من كربه أ ج ل ه وكم من م ب ت ل ا عافاه انه الله ذو إن الجمال والكمال و ا ل إ ن ع ا م يا منعما عم, عم الانام ن د ا ه يا من هو المعروف بالمعروف يا الله يا الله سر مفتقرا الى الله وانت على يقين ب أ ن ك ف ي ر ع ا ي ة و م ع ي ة ارحم الراحمين ا ن ك الله وما زال الطريق وما زال الزاده ا س ت ل ا ل بمن ه وبكرم ه ان ي أ خ ذ من الوصيه اللهم يا ر ح م الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم انا وقفنا على بابك إنا وانت الرحيم اللهم اغفر ذنبنا وارحم ضعفنا ا و ا ش ك ر كسرنا وتول امرنا اللهم اغفر ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا لا اله الا انت ليس لنا غيرك فندعوه ليس لنا سواك فنرجوه اللهم انا وقفنا على بال تعلقنا بجناح علينا لنتوم. ي اللهم ي ن ا ن ت و ا ل ل اغفر ما وجد كان ن وتولى ا م ر منا اللهم اغفر, ما كان اغفر خطانا وعبدنا وجدنا وعزلنا وكل ذلك عندنا لا اله الا انت, لا اله الا انت. اللهم يا ذا ا ل ق و ة المتين يا فعال لما يريد اللهم انصر عبادك ا ل م ص ط ل ع ف ي ن ا اللهم انصر المسلمين في كل مكان ا ل م وحد صفهم اجمع شملكم اجبر م س ر ه م تول ى ا م ر ك م اللهم يا جبار السماوات و ا ل أ ر ض اللهم عليك بالمشركين اللهم اقسم ظ و ر اللهم شدد ا م ر ك م اللهم مزقهم كل م م ز ق اللهم ا ر ا فيهم آ ي ه ا ر ا فيهم عجائب قوتك اللهم انهم تجبروا وتكبروا اللهم انهم قالوا من اشد قوة. منا ق و ة اللهم انا ن ن ش ه ل انك انت اشد م ن ق و ة اللهم خذهم كما اخذت ع ا د والذبول اللهم و ش ف صدور قوم م ؤ م ن ي ن نسرة اللهم س ا الموحدين. ا م وعز ل ل وعصوا لماء ل م س يا ن في ل السلام. ص ي في في الشيشات. ف افغام الهنسل. فلسطين. رب هذا م اللهم يرى. يرى. ه دعاءنا وهذا رجلنا ا وانت ربنا وانت حسبنا、مي. لا نعرف غيرك ف ن ل ع و ر ولا نعرف سواك فنرجوه اللهم إ ن تغفر وترحم ف أ ن ت أ ه ل ه و إ ن تعذب فنحن أ ه ل ه اللهم إ ن ن س أ ل ك بما أ ن ت أ ه ل ك ونعوذ بك مما نحن أ ه ل ه اللهم اغفر وارحم وتجاوز و ت ك ر م إ ن ك أنت انك ل ع ز أ ا ل إلى ل ر رب ا ا س م و ا ت أ ن ا ا ل م س ا ع ح ا ل ا ت ي أ ن ا الظلم لنفسي إ ن ا غ ف ب كثير من المسلمين انه مش ع ا ب يعمل ايه او م ا ش الصبح فين وبعدين الليل ج ي وبعدين اسبوع وبعدين ماذا حصل تتردد مع ايه ايه الشهادات التي حصلت عليها ي ولكن ا م ا ل ط ر يجب ان يكون هناك ا ش ل ا ص يكون ه ر ا ع ا و ز ا ص ي ك و ر ه ع ا و ز ك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك ا ش خ م ص يمكن ان توافق ب ط ن ي ن ف س ك بصت س ط لحصتك ايها ا ل ع ب ي ب بينما ث ل ا ث ة اذ نزل عليهم المطر فاووا الى كهف واذا ب ص خ ر قد نزل فسجل هذا الكهف فقال احدهم إ ن ه لم ينجيكم اليوم إ ل ا عمل صالح كل واحد ي ض و ر يشوف عملك عمل عم صالح حتى نخرج من هذا الكلب انا بسال نفسي وعاوزه ت س أ ل نفسي لو أ ن ك أ ن ت الرابع لهؤلاء الثلاثه عندك حل فتش عندك عمل ع م ل تقول يا رب ان عملت كذا كذا اتغير مرضاتك عنده خلق عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ع د ي م بن حارث اسمع وصدق ما منكم من احد الا سيكذبه ث ا ن ي ما منكم من احد الا سيكلمه تاني ب ر ا م ا منكم من احد الا سيكلمه ب تفكر تفكر ي س ي ب نصف ا ل ك ا ص ب ا ح فكر في ا ل ك ل م ة فكر في الموقف د فكر في السؤال ما منكم من احد الا س ي ك ل م ه ربكم تمام ودي هنعملها ن م ا ل و ق ف ي ا ل ل و ض و ع ده هنعملها ت م ا ق وليه ده انت معملتش حاجه من لو ج ل ك حته كارت صغير كده فلان الفلاني مطلوب خدم بالوقوف امام امين ش و ر احد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترشح ج م ه فينظر ايمان فلا يرى إ ل ا ما قدم وينظر أ ش م ش فلا يرى إ ل ا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إ ل ا النار تلقاء وجهه س ه ى الرجل في الطرقات فلقيه الفضيل بن عياض فقال له الفضيل كم عمر قال ستون ع ا م قال منذ ستين عاما وانت تسير الى الله بلى ستين س ن ة مشي كدت ان تصل ف ا ل ك ف ا ع فبكى الرجل وقال و انا لله وانا الي ه راجعون فقال له الفضيل اوتعلم معنها ان تعرف ا معنى, معنى الكلمه اليه قال نعم اي ان الى الله إ ن اليه راجعون ثم ب ك ر ر ج ل وبكى فقال له الفضيل اذا علمت أ ن ك إ ل ى الله و أ ن ك إ ل ي ه راجع فاعلم أ ن ك بين يديه واقف ت ع ف و إ ذ ا علمت ب أ ن ك بين يديه واقف فاعلم ب أ ن ك مسؤول ه ت ن س و ا ل ن ع ذ ا الكون لو عدت كلابين كبير نفسك وسويسك هذا ا ك و ن فبكى الرجل و ذ ك ى وقال م ن ح ي ل ة يا ابا فراق بين م ن ح ي ل ة يا ابا سعيد قال ا ح ي ل ة يسير على م ن يسرها ل ل ه عليه ان ت ح ص ل فيما بقي يغفر لك ما سلف وما بقي والاملاك اخيفك بما سلف ومن ومن ايها السلف ا ت ز و ج من. من الان بعد ان تعرفت على ط ب ي ع ة ا ل ق ر ي ق تزوج قم الى السلف واملا جرابك بالزاج تزوج ب ا ل ع ف ه تزود ب ا ل أ م ا ن تزود بالنصح للمسلمين تزود بامر ل أ بمعروف ولكن ي ع م ن ك م تزود بالصلاه تزود بالقران تزود ب ا ل ص د ف ة تزود بحسن ا ل ع ش ر ة تزود ب أ ب ن ا ء ا ل ب ا ر ة تزود ب إ خ و ة ف ا ض ل تدعوهم ويدعونه تزود تزوج ب ق ل ك تزوج دينك تزوج بتوحيد الهم تزوج بالافتقار الى الله من ا ل آ ن من ا ل آ ن فرب نفس ليس بعده نفس ورب ليله صبيحتها يوم القيامه ورب نهار الخير